وجاء الشيخ رحمه الله في السنة التانية وقعد معاه أنا ومجموع من الطلبة المقربين للشيخ بيقولون إيه رأيكم يا أولاد نتكلم عن إيه السنة دي في رمضان الدرس يبقى موضوعه إيه, إيه كل واحد فينا قعد يقترح اقتراحات غزوة بدر السيرة المهم الشيخ قال طيب يصير خير إن شاء الله وفوجئنا بالشيخ بيتكلم عن نفس ايات الصيام ايات سوره البقره للسنه الثانيه اول الشيخ ما بدا يتكلم وكنت انا قارئ الشيخ كنت انا الذي اقرا له انا واخى اخر اسمه حسن سندي ربنا يبارك في عمره كنا بنقرا للشيخ فقال الشيخ اقرأ يا الذين امنوا كتب عليكم الصيام انا بقيت مستغرب جدا ما احنا اتكلمنا في الموضوع ده يا مولانا في العام الماضي هنتكلم فيه السنة دي ده لسان حالي لكن ما اقدرش اقول كده الشيخ رحمه الله قرأت الايات وبدأ الشيخ يتكلم عن ايات الصيام هذه وسبحان الله العلي القدير كأني اول مرة اسمع هذا الكلام من الشيخ وبيتكلم كلام جديد تماما وكلام لم يقله في العام الماضي جات السنة التالتة ايه يا أولاد نتكلم عن ايه في رمضان فأنا بادرت وقلت نتكلم عن آيات الصيام الشيخ رحمه الله كان يتميز بذكاء شديد قال نتكلم عن آيات الصيام ما انت السنة اللي فاتت لما بقول لك اقرأ وشك اتغير شوفوا زاكرة الشيخ وزكاء الشيخ رحمه الله زكاء الشيخ ان هو لمح رد الفعل عندي وعند الطلبة بتوعه وزاكرة الشيخ ان هو فاكرها ويحاجة هيفة جدا فاكرها من السنة اللي فاتت. قلت له هنسمع شيء جديد الشيخ رحمه الله فضل سبع سنوات او ثمان سنوات كل سنة بيتكلم عن اياد الصيام بشكل جديد والطريقة جديدة تماما فتح من الله عز وجل يفتحه الله على شيخنا ونسأل الله عز وجل أن يفتحه على شيوخنا أو على كل شيوخ الإسلام جميعا أن يجر الله عز وجل نفحاته على ألسنتهم وعلى قلوبهم وعلى عقولهم بنتكلم عن رمضان وأول شيء بنتكلم فيه عن رمضان ما جاء في الأثر من حديث أنس أو من رواية أنس ومن قصة أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه مع أحد أبنائه أحد أبناء سيدنا أنس بيسأل سيدنا أنس رضي الله عنه أرضاه يا أبتي كيف كنتم تستقبلون رمضان؟ كيف كنتم تستقبلون رمضان؟ سؤال مهم جدا ومهم أن احنا نسأل نفسنا هنستقبل رمضان ازاي دلوقتي او من دلوقتي بدأوا يستعدوا لرمضان الحكومة بدأت تستعد لرمضان بتوفير الاكل واليميش والسكر والرز وكل مقومات الغذاء بتاعت رمضان و. الشيوخ وأهل العلم وطلبة العلم بيبدأوا برضو يستعدوا لرمضان أنا شخصيا بدأت أستعد رمضان في المسجد بتاعي إن شاء الله هنعمل إيه السناء دي ومين اللي هيصلي ومين اللي هيقول الدرس وإيه موضوع الدرس وبدأت القنوات الفضائية الدينية والإسلامية تستعد الرمضان وبدأت القنوات, الدينية الغير بدأت القنوات الفضائية الغير إسلامية برضو تستعد لرمضان وبدأت الشياطين الجن تستعد الرمضان وبدأت شياطين الانس تستعد الرمضان كل دول بيستعدوا لرمضان انت يا مسلم يا مؤمن انت يا مسلمة يا مؤمنة ازاي بتستعد لرمضان ازاي هتستقبل رمضان يا ابتي كيف كنتم تستقبلون رمضان على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انس يا بني كنا إذا أهل, إذا اهل هلال شعبان إذا أهل هلال شعبان فاتشنا في قلوبنا عن أحد من المسلمين عن أحد من المؤمنين نحمل له شحناء أو بغضاء نسارع إليه نتصاف ونتسامح نخشى أن يهل علينا هلال رمضان فيطلع الله على قلوبنا فيجد فيها شحناء وبغضاء فلا يغفر لنا الله أكبر هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبلون رمضان إذا أهل هلال شعبا يفتشون في قلوبهم بيفتشوا عن إيه في قلوبهم عن أحد من المسلمين من المؤمنين نحمل له شحناء او بغضاء بتايقلي كلنا محتاجين ان احنا نفتش في قلوبنا عن حد من المسلمين عن حد من المؤمنين بنحمل ليه شحناء وبغضاء نعمل ايه لما هنلاقي حد من المسلمين من المؤمنين بنحمل له شحناء وبغضاء نسارع اليه نتصاف ونتسامح اه هذه الحاجة المهمة جدا اللي كانوا بيستقبلوا بيها هلال رمضان بيستقبله هلال رمضان بقلوب صافيه بنفوس رائعة بنفوس بيضاء تملاها نجوم السماء بنفوس يهل عليها هلال الحب والود ما كانش حد فيهم بيدخل عليه رمضان وقلبه في شحناء وبغضاء نسارع اليه نتصاف ونتسامح مش مهم من الغلطان مش مهم الحق عند مين، كون ان انت تروح وتسارع وتسامح وتتصافح وانت اللي ليك الحق دي اعظم جدا عند ربنا عز وجل من ان انت تروح وتسامح وصافح. وانت الغلطان لا ده انا اللي مغلوط في ورغم كده هروح وسامح وصافح واحمل من قلبي كل ذرة شحناء وبغضاء تأكد ان اجرك عند ربنا عز وجل اجر لا تتخيل نسارع اليه نتصاف نتسامح نتصاف ونتسامح. نخشى ان يهل علينا هلال رمضان هما بيعملوا الكلام ده في هلال شعبا ليه خايفين اللي هلال رمضان يجي فيطلع الله على قلوبنا ربنا عز وجل من هذا الأثر أظن أن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه كان يعلم الصحابة كانوا يعلمون أن الله عز وجل يطلع على قلوب العباد في أول شهر رمضان نخشى أن يهل علينا هلال رمضان فيطلع الله على قلوبنا فيجد فيها شحناء أو ضغضاء فلا يغفر لنا ومعلوم من الإسلام أن الله عز وجل في الحديث الصحيح المتفق عليه واللفظ لأحمد في مسنده إن الله يتنزل في الثلث الأخير من الليل مادا يده إلى أهل الأرض ربنا عز وجل بيتنزل في الثلث الأخير من الليل في كل ليلة يليق بجلاله ويليق بعظمته ويليق بكرامته ويليق بألوهيته وبربوبيته نؤمن بهذا التنزل ونصدق أن الله عز وجل يتنزل ولكن لا نسأل عن كيفية هذا التنزل ولا عن صفات هذا التنزل تنزلاً يليق بجلاله ويليق بألوهيته وبربوبيته إن الله يتنزل في الثلث الأخير من الليل ماذا يده إلى أهل الأرض هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له في رواية أحمد فيقوم رجل يتوب ويستغفر في الثلث الأخير من الليل تخيلوا رجل في الثلث الأخير من الليل قائم يتوب ويستغفر ويصلي يبقى ده شكله إيه فلا يغفر الله عز وجل له فتعجب الملائكة يا ربنا عبدك هذا قام مستغفرا تائبا في الثلث الأخير من الليل وأنت تنادي هل من تائب هل من مستغفر ألا تغفر له فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أغفر له، لما يا ربنا إن بينهم وبين أخ له شحناء وبغضاء لا أغفر له حتى يتساف حتى يتسامح ربنا عز وجل لن يغفر له حتى يتصاف حتى يتسامح ده في التلت الأخير من الليل في كل الليل في شهر رمضان أيضا الله عز وجل لا يغفر ولا يرحم من يحمل في قلبه شحناء او بغضاء لأحد من المسلمين ما بالك اذا كانت الشحناء والبغضاء دي لاخوك لابوك لعمك لخالك لجدتك لستك لابنك عارف هتقول لي ضربوني وشتموني واخدوا المراس وعملوا كل حاجة ومالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ انما الوصل لمن قطع يعني ايه الكلام ده كلمه بتتردد عندنا كتير جدا تعذر فلان اه ده جابني الاسبوع اللي فات لازم ارد له الزياره اكافئه على الزيارة مش على الزيارة بتاعته اللي زرهاني الاسبوع اللي فات ده جاب لابني هديه في نجاحه يبقى لازم اجيب هديه لابنه في نجاحه علشان اردهاله له ده نقطني في في في الدخله بتاعت ابني ولا بتاعتي يبقى لازم ارد له هذا ليس وصلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ ان انت ترد الجنيل مش هو ده صلة الرحب ومش هو ده التصاف والتسام انما الوصل لمن قطع ان انت توصل اللي بيقطعك لو قلت لا ده ما بيجي مش هروح له ده ما نقطنيش لا مش هنقطه ده دا ما قداش هدية لابني يبقى مش هدي لابنه ده ما حضرش فرح بنت خالد عمت أم أبويا يبقى انا كمان مش احضر فرح بنت عامد خاله ام ابوه لا النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقطعك هو ده اللي توصله واللي يوصلك لا ده انت توصله زيادة مش تكفقه زي ما وصلك وزي ما عملك لا توصله اكتر بكتير كيف كنتم تستقبلون رمضان على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا أهل هلال شعبان فاتشنا في قلوبنا عن أحد من المسلمين نحمل له شحناء أو بغضاء نسارع إليه نتصاف ونتسامع نخشى أن يهل علينا هلال رمضان فيطلع الله على قلوبنا فيجد فيه شحناء أو بغضاء فلا يغفر لنا شهر رمضان واستقباله شهر رمضان سيدنا انس بن مالك ابنه بيسأله في نفس الأثر اللي ده وما أشد ما وجدت إيه أكتر حاجة تعبتك قوي في رمضان قال كنا في رمضان فتذكرت أخا لي كان في العيص مقيم في في على ساحل البحر في مدينة اسمها العيص الآن ما زالت موجودة وهي من عوامل أو من توابع مدينه ينبع في المملكه العربيه السعوديه سيدنا غانز بيقول تذكرت اخا لي كان يقيم في العيس وكنت قد اسأت اليه واساء الي فلما تذكرته اسرعت اليه قبل رمضان نتصاف ونتسامح واسامحه ويسامحني فوصلت الى العيس فوجدته قد مات فابتاست بؤسا شديدا خشية ان يكون قد مات واكون قد اخطات في حقه ومات ولم يسامحني ولم يصافحني فاخذت ادعو له دعاء شديدا واشتد له في الدعاء واشتد عليه في الترحم حتى رايته في منامي فيما يرى النائم في ليلة من ليالي رمضان يتبسم لي ويقول جسيت خيرا بما دعوت لك فسألته أسامحتني أعفوت عني فقال وهل لمثلي ألا يسامح وألا يعفو عن مثلك في الله تحاببنا وعلى الله التقينا وفي الله تصافحنا وتسامحنا فارتاحت نفسي وأيقنت أن الله عز وجل قبل مني صيام ما مضى من أيام رمضان الله أكبر حقيقة هذا الأثر أو هذه الزيادة حتى وإن كان فيها مقال وإن تكلم فيها بعض الناس فهي من باب القصص ومن باب الوع سيدنا أنس بيقول إن أشد حاجة عبت جدا في رمضان من رمضانيات. ان هو تذكر احد اصحابه واحد احبابه وكان يسكن في العيس وانس في المدينه فاسرع انس الى العيس كان بينهم مشاكل زعلني من بعض هو غلط فيه وده غلط فيه وزعله فاسرعت اليه سيدنا انس بسرعه راح العيص قبل رمضان علشان يسامح اخوه فوجد هذا الرجل قد مات سيدنا انس ابتئاس ابتئاس شديد جدا وزعل جدا مخافة انه يكون صاحبه ده مات وهو لم يسامح رغم ان انس ممكن يكون مش هو اللي غلطان بيقول سيدنا انس قعد تدعي له ادعي له واجتهد في الدعاء واجتهد في الترحم واجتهد في التصدق عليه وقعد شايل همه جدا وسيدنا انس ما ارتحش غير لما رأى فيما يرى النائم شافه في المنام سيدنا أنس طبعا صحابي جليل ومن أولياء الله عز وجل ورؤياه إن شاء الله صادقة سيدنا أنس يقول رأيت صاحبي هذا في المنام يتبسم لي ويدعو لي جزيت خيرا على ما دعوت لي وأجرت و فسيدنا أنس يقول كنت خايف سمحتني قبل ما تموت يقول وهل نسلي ألا يسامح ألا يعفو ألا يصفع عن مثلك أنا الصغير هذا الصاحب اللي مات دا ما نعرفش هو كان مكانته إيه وما قوي لكن بيستصغر نفسه قدام زميله وقدام أخوه وقدام صاحبه بقى واحد زيي مش هيسامح واحد زيك إزاي في الله تحاببنا في الله التقينا في الله تصافحنا في الله تسامحنا ما نعملش كده ليه كلنا ونبقى فعلا نستقبل رمضان بهذه القلوب الطيبة المباركة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انتفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه والنفظ لأحمد في مسنده وعند ابن حبان زيادة أذكرها رغم النبي صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر وكلنا عارفين الحديث ده رغم أنف مرئن أو يصعد النبي صلى الله عليه وسلم الدرجة الأولى من المنبر ويقول آمين ثم يصعد الدرجة الثانية ويقول آمين ثم يصعد الدرجة الثالثة ويقول آمين ثم يجلس ويستوي على منبره الصحابة طبعا متعجبين جدا ومنتظرين تأويل وتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ما كانتش تفوتهم كلمة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سيدنا عمر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سمعناك تقول آمين عند الدرجة الأولى والدرجة الثانية والثالثة ما الأمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني أخي جبريل عند الدرجة الأولى فقال يا محمد رغم أنف امرئن أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة قل آمين فقلت آمين ثم عند الدرجة الثانية جاءني جبريل وقال يا محمد رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له قل آمين فقلت آمين ثم جاءني عند الدرجة الثالثة وقال يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك قل آمين فقلت آمين صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هذا الدعاء من جبريل في رواية ابن حبان يا محمد باعظ الله في نار جهنم من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة قل آمين فقلت آمين يا محمد باعظ الله في نار جهنم من أدرك رمضان ولم يغفر له قل آمين فقلت آمين يا محمد باعد الله في نار جهنم من ذكرت عنده ولم يصلي عليك قل آمين فقلت آمين جاءت الروايتين باعد الله في نار جهنم وجاءت الرواية رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له هنا الذي يدعو هو سيدنا جبريل عليه السلام سيدنا جبريل هو الذي يدعو ويقول يدعو باعد هذا دعاء رغم أنف مرئ أي أصابه الله بالزل والمهانة وليس هناك ذل ولا مهانة أكثر من زل ومهانة جهنم سيدنا جبريل هو الذي يدعو ومن الذي يؤمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا لما بنشوف حد من الناس الطيبين الناس الصالحين اولياء الله اهل الله بنقول لهم ادعوا لنا ونتمنى منهم الدعاء هل هناك في صلاح جبريل في ولايه جبريل هل هناك من اهل الله كجبريل جبريل هو الذي يدعو فيقينا الدعاء مجاب من جبريل وهو دعاء أو هو يقين في صورة دعاء ومن الذي يؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا التأمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاب فالله عز وجل يرسل جبريل هل جبريل بيجي لوحده من نفسه ولا ربنا عز وجل هو الذي يرسله هو الذي عز وجل يأمر جبريل بأن يأتي ويفعلها، ومن الذي يؤمن محمد صلى الله عليه وسلم؟ زي ما قلنا كل الناس كانت بتستعد لاستقبال رمضان. قلت شيطين الانس بتستعد لاستقبال رمضان، شيطين الجن بتستعد لاستقبال رمضان. يا ترى؟ أولياء الله وأهل الله عز وجل بيستعدوا لاستقبال رمضان ولا لأ وإنت بتستعد لاستقبال رمضان إزاي ولا لسه نايم لسه مش واخد بالك حضرتك إن رمضان خلاص فضر له شهر وكم يوم ده الدنيا تجري والأيام بتجري النبي صلى الله عليه وسلم في مراواه الإمام البخاري والإمام مسلم وعمة أصحاب السنن واللفظ للنسائي في سننه إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفضت الشياطين أو سلسلة الشياطين دول تلت أحوال بيحصلوا في الكون بيحصلوا في الدنيا مع مجيء رمضان في رواية الترمزي وعند البيهقي إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة فلا يغلق منها باب وغلقت أبواب النار فلا يفتح منها باب وسلسلت مرضة الجن أو مرضة الشياطين أبواب الجنة مفتوحة احنا عارفين أن هناك باب اسمه باب الريان يدخل منه الصائمون لا ده هناك بقى كل الابواب مفتحه يعني هناك باب لقراء القران هناك باب لقائمي الليل هناك باب للمتصدقين هناك هناك هناك ده غير الباب لوحده بتاع الريان لا يغلق منها باب اظن ان لو واحد اخطا باب وما لقاش باب يدخل منه انت هيغفر له من لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر له يا ترى اخترت حضرتك واخترت حضرتك الباب اللي هتدخلي منه واللي هتدخل منه الجنة في رمضان مفيش ولا باب مقفول كل الابواب مفتوحة وخلينا في يوم ان شاء الله نبقى نتكلم عن ابواب الجنة ابواب الجنة اللي مفتوحه دي كلها في رمضان يا ترى هتدخلوا من انهي باب ويا ترى مستعدين ولا لا وغلقت أبواب جهنم فلا يفتح منها باب ايه ده طب يعني الناس اللي بتعمل ذنوب في رمضان ابواب جهنم مقفوله ما فيش ولا باب مفتوح طب دول هيتعمل فيهم ايه اه سئل الحسن البصري رحمه الله فما بال أهل الذنوب والمعاصي في رمضان أبوال جهنم مأفولة فيقول الحسن البصري والله ما أرى إلا أن الله عز وجل يصبر عليهم لا يعاقبهم في رمضان املا أن يتوبوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الناس اللي بتعمل معاصي وزنوب في رمضان ربنا عز وجل بيصبر عليهم ما بيكتبهمش في الباب المعصية ما هي جهنم برضو فيها ابواب لكل معصية باب بيدخل منها الى جهنم هذه الابواب مغلقة في رمضان طب هيدخل منين ربنا عز وجل ما بيدخلوش انتظارا وصبرا من الله عز وجل على هذا العاصي لعله يتوب قبل أن ينقض رمضان فإذا تاب قبل انتهاء رمضان خلاص إذا لم يتوب بعد رمضان تعود أبواب جهنم مفتحة فيدخل من باب معصيته شفتم فضل ربنا عز وجل كبير قد إيه حتى لو ارتكبت معصية في رمضان ربنا عز وجل بيصبر عليك على امل ان انت تتوب ومايدخلكش من باب المعصية الى جهنم والباب ده اصلا مقفول في رمضان واذا تبت هتدخل من باب التوبة اللي مفتوح على مصراعيه ولا يمكن يكون مقفول في وشك ابدا في رمضان بس المهم ان انت إيه؟ تلحق وتتوب فتحت أبواب الجنة فلا يغلق منها باب أغلق غلقت أبواب جهنم فلا يفتح منها باب غلقت يعني اتقفلت جدا صيغه مبالغه وفتحت يعني اتفتحت على آخر ما قالش فتحت لا فتحت ما قالش اغلقت أبواب غلقت يعني اتقفلت بالسلاسل والترابيس وتقفلت أسلة مش ممكن حد يفتحها إلا بأمر الله عز وجل وفتحت أبواب الجنة مش ممكن تتقفل أبدا في رمضان أبدا بأمر الله عز وجل وسلسلة الشياطين وفي رواية وسلسلة مرضة الشياطين طب ما للزنوب اللي بتتعمل في رمضان بتتعمل إزاي أذا كان الشياطين مش موجودين أيو يا جماعة مهنش الشياطين بس هما السبب في الذنوب والمعاصي بتاعتنا لا عندنا النفس البشريه بتاعتنا دي سبب في المعصيه عندنا العادات والتقاليد والعرف بتاعنا والبدع بتاعتنا اللي ممكن تكون سبب في المعصيه اه عندنا شياطين الانس عندنا شياطين الانس اللي بينوبوا عن شياطين الجن في رمضان علشان يخلوك تعمل المعصيه ويخلوك ما تتبشي عن المعصيه ازاي؟ شوفوا يا جماعة اللي بيحصل دلوقتي واللي بيحصل من شهرين فاتوا تقريبا الشياطين سواء اذا كانوا مرضة او شياطين عاديين عارفين انه هم هيتسلسلوا في رمضان وانه هم مش هيعملوا معاصي ومش هيظلوا ولا هيذلوا بني ادم فيعملوا ايه؟ يجيبوا اعوانهم من شياطين الانس يجيبوا بقى يعني الرقصين والرقصات والمغنيين والمغنيات ويعني اصحاب الاثم واصحاب الزنوب والمعاصي ولذلك تلاقي ايه في كل الطوائف اللي بتلهي المسلمين في رمضان قبل رمضان عاملين زي خلية النحل الدنيا ما هماش فاضين خالص ليه لان شياطين الانس بيجهزوهم يا اخواننا انتوا اوليائنا انتوا احبابنا واحنا بنساعدكم احنا اللي بنخلي الافلام بتاعتكم تنجح ده, ده الشياطين بيكلموهم احنا اللي بنلاقي خلي المسلسلات بتاعتكم تنجح احنا اللي بنخلي لبسك يبقى جميل ويرجلك وهي باينة وشعرك وبنخليك جميلة اوعوا تسبونا انتو اعواننا تعالوا نقول لكم هتعملوا ايه في رمضان ويبدأوا بقى يعملوا لهم الدراما ويعملوا لهم المسلسلات ويعملوا لهم الأغاني والفوازير ويعملوا لهم الحاجات اللي تلهي خلق الله عز وجل وبعد ما يخلصوا كل حاجة الشياطين ايه يطمئنوا وكل شيطان يقعد كده في الكرسي بتاعه خلاص انا عملت اللي عليا وبقى اتسالف المثل السلفلشي انا سايف شياطين الامس يقوموا بالمهمة بتاعتي انت يا اختي ايوه انت صاحبتي انت من اوليائي انت زينلتي انت شيطانه من شياطين الانس بتوعي اوعي اوعي تخلعي تلبسي حجاب اوعي تلبسي طويل ايوه عاوزك كده في رمضان في منتهى الشياكه في منتهى الجمال ويروح ايه لشيطان انس تاني من من, من الذكور بقى من شياطين الانس يقول صحبتك زميلتك اوعى تقول لي رمضان ومش رمضان ده انت لو غفلت عينك عنها دي هتروح لي فلان ويبداوا شياطين الانس وشياطين الجن كل واحد منهم يساند الاخر وياخذ من اذر الاخر نيجي رمضان اه مفيش شياطين جن لكن في ايه في شياطين انس انت ممكن تكون شيطان من شياطين الانس حضرتك ممكن تكون شيطانة من شياطين الانس حضرتك ممكن تكون دلوقتي ابليس وشياطين الجن بيجهزوك وبيكلفوك بمهام كل واحد فينا يا جماعة في شغله في اي مكان حتى في بيته لما بيبقى مسافر سفرية ولا واخد اجازة ولا هيغيب عن الشغل شوية ولا هيغيب عن البيت شوية بيعمل ايه بيجهز البيت قبل ما يمشي بيجهز الشغل بتاعه ويجيب زنيله اللي هيقوم بالشغل مكان ويقول له اه الملف ده بتاع كذا والملف ده بتاع كذا والموضوع ده كذا والموضوع ده كذا اوعى تكون إبليس اوعى يكون شيطان الجن بيسلمك ملفات عشان هو رايح في أجازة اوعى تقبل ان انت تستلم ملف من ملفات إبليس أبدا أرفض وقول له لا أنا مش مش هكون أبدا ولي من اولياءك مش هستعد لرمضان بمعصيه ابدا عمري ما هستعد لرمضان عمري ما هكون جندي لك عمري ما هكون سبب في غوايه مسلم في رمضان كلهم بيستعدوا رمضان انت بتستعد ازاي انت جهزت ايه في رمضان يا ترى فكرت برنامجك في رمضان هتعمل فيه ايه هتقدر رمضان ازاي هل هتفضل نايم زي كل سنة ويقولك نوم الظالم عبادة ونايم علشان ما ارتكبش زنوب ومعاصي وهفضل يعني رمضان كله بالنسبة لك صومك كله نوم فاتت واحد بيسألني بيقول لي يا مولانا انا بفضل صاحي لغاية الفجر وبعد الفجر انا باخد شهر رمضان كله اجازه بعد الفجر بنام من الشروق لغايه قبل المغرب بنص ساعه ف بصحى يا دوب اصلي المغرب أصل الظهر والعصر جمع تاخير هل الصيام بتاعي ده ينفع حقيقه انا قلت له مش عارف ده ينفع له. انا ما اعرفش صيامه ده ينفع ولا ما ينفعش رمضان يا جماعه في فضلين في فضل النهار في فضل الليل كل واحد بيعيش نهار رمضان ده في فضل كبير جدا وكل واحد بيعيش ليل رمضان في فضل كبير جدا جدا جدا انت لو فضلت طول الليل نايم تبقى خسرت فضل ليل رمضان وذا فضلت طول النهار نايم تبقى خسرت فضل نهار رمضان انت كمسلم ذكي لابد ان انت تنال من فضل النهار بتاع رمضان وتنال من فضل الليل بتاع رمضان اوعى يفوتك فضل النهار واوعى يفوتك فضل الليل فضل النهار كلنا او كتير من الناس جدا بيقضوه في الشغل وبعد الشغل يجي ينام ويدوب بيصلي الأوقات على وقتها وبيضيع منه ذكر في نهار رمضان بيضيع منه تلاوة قرآن في نهار رمضان بيضيع منه حاجات كتيرة جدا ايه يا عم الشيخ كمان بذكر بالليل وبقرأ الورد بتاعي في القرآن في في في بالليل وبختم القران القرآن ثلاث مرات في الشهر بس بالليل ماشي يا اخت ما تضيعش وما يفوتكش وما تخسرش فضل نهار رمضان صحابة رضون الله عليهم سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه يقول إيه أو كان سؤل سيدنا عمر أيهما أحب إليك الصيف أم الشتاء وسؤل سيدنا بك أبو بكر نفس السؤال بتحب إيه أكتر الصيف ولا الشتاء سيدنا عمر قال أحب الصيف سيدنا أبو بكر قال أحب الشتاء سيدنا عمر ليه بتحب الصيف يا عمر قال لطول لطول نهاره فأصوم الهاجرة فأؤجر سيدنا عمر بيحب الصيف عشان نهاره طويل وسيدنا عمر كان يحب يصوم في النهار الطويل الحار علشان الاجر اكتر شفت سيدنا عمر سيدنا ابو بكر قال احب الشتاء لطول ليله اقوم اناجي ربي سيدنا ابو بكر كان بيحب الليل علشان بيحب الشتاء علشان ليل الشتاء طويل فكان سيدنا ابو بكر بيحب قيام الليل سيدنا أبو عمر واضح انه كان من أهل الصيام وسيدنا أبو بكر واضح انه كان من أهل قيام الليل كل واحد بيبقى له عبادة متميز فيها عبادة بيحبها أكتر سيدنا عمر واضح انه كان متميز جدا في الصيام وكان بيحب الصيام سيدنا أبو بكر واضح انه كان متميز جدا في القيام وبيحب القيام إلى سيدنا عثمان رضي الله عنه ارضاه فقال من الليل أحب طول ليله فأقوم من, الص... من الشتاء أحب طول ليله فأقوم ومن الصيف أحب طول نهاره فأصوم سيدنا عثمان كان بيحب بالصيف وبيحب الشتاء علشان في الصيف بيقوم بيصوم بالنهار ويقوم في الشتى بيقوم بالليل من هنا نفهم كويس جدا أن هناك عبادات وفضائل في النهار وهناك عبادات وفضائل في الليل عبادات وفضائل في النهار لا تنال ليلا ما تقدرش تاخذها بالليل وعبادات وفضائل في الليل ما تقدرش تاخذها بالنهار ليه ما تجمعش بالتنين ليه تفقد واحده منهم كيف نستقبل رمضان وايه اللي نستعد بيه لرمضان جهز وقتك جهز برنامجك برنامجك احد م. الشباب اتصل بيا كان عنده فكره اسمها كشكول رمضان للاسف الشديد انا ما قابلتوش علشان افهم منه ايه فكره كشكول رمضان ده لكن خدت منه مفتاح انا معرفش اسم الشاب ايه ولا هو منين لكن كشكول رمضان ده كل واحد فينا يبقى ليه كشكول كشكول عارفين المدرسين وعارفين زمان ما في المدرسة كان كل واحد فينا ليه كشكول كشكول بتاعه ده بيحضر فيه اللي هيعمله والدرس اللي هيقوله والدروس اللي هيخدها والحصص اللي عارفها او اللي عنده في الجدول طول الاسبوع ما تيجي نعمل كشكول في رمضان كشكول رمضان ده من دلوقتي نكتب احنا هنعمل ايه في رمضان ونعمل برنامج ونعمل خطة فعلا فعلية لرمضان نستعد في اول يوم رمضان هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا واجد فعلا انفذ الكلام ده وكل يوم في رمضان افتح النهارده هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا وفي نهايه رمضان عندك صفحه تقييم قيم بيها نفسك وقيم ادائك في رمضان كيف نستقبل رمضان أقول لكم حاجه لطيفه جدا كان لنا واحد صاحبنا كان اسمه أبو عبد الله اليمني كان أخ من اليمن وناس دوع اليمن ناس يعني قلوبهم رقيقة وأفئدتهم رقيقة جدا أخونا أبو عبد الله كان متميز جدا في أضية الصدقة كان من العباد بالصدقة من العباد بالصدقة رغم انه كان فقير فقير جدا كان بيبيع خضار في سوق المدينة مش بيبيع خضار لا ده كان بعد السوق ما يخلص يروح يلم المخلفات بتاعت الخضارية والفكهنية الحاجات البيضة والحاجات دي ويروح يبيعها لأهل الغنم علشان علف للغنم بتاعهم حتى ما كانش تاجر خضار وكان هذا الرجل كل ليلة بعد صلاه العشاء يتصدق بريال كل ليلة بعد صلاة العشاء يتصدق بريال فمرة أبو عبد الله بعد صلاة العشاء كنت منتظره عند باب البقيع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم علشان نروح مشوار سوا وتأخر علي جدا بعد صلاة العشاء ويعني أوشكت ان انا امشي وبعدين لقيته جاي بعد نص ساعة إيه يا أبو عبد الله كنت فين؟ قال لي ما لش أنا آسف حقك علي كنت بعمل حاجة قلت له لازم أعرف كنت بعمل حاجة دي بقى ورا سر قال لي لك وتكتم عني قلت له لا أقول لي بس مش يعني مش هقول اللي انت هتقوله لحد لكن ممكن هقوله تعريضا قال لي بص أنا كل ليلة بتصدق بريال قلت له طيب ده حاجة كويسة جدا إيه اللي أخرك قال لي الريال ده انا كل ليله بديه لوحدة بتقعد عند باب البقيع هنا بعد باب البقيع بشويه فالنهارده انا خرجت ملقتهاش فقعدت الف حوالين المسجد علشان ادور عليها الاقيها فملقتهاش فعارف واحد ساكن جنبيها فروحت له اديته الريال عشان يروح يوديها تخيلوا يا جماعة كل ليله بيتصدق بريال ريال ده يجيب يعني 3 رغيفه عيش او 4 رغيفه عيش وهو فقير جدا وبيتصدق بالريال دي لوحدة معينه واحده معينة وبيلف يدور عليها مالاقيهاش راح عارف واحد في في دكان ساكن جنبها اداله الريال وقال له الريال ده لخالتي فلانه انا استغربت قلت له أبو عبد الله بتعمل كده ليه قال لي بص أنا خدت عهد مع ربنا عز وجل إن أنا لازم كل ليلة يكتب في صحيفة أعمالي تصدق بصدقه يا شفت الرجل ده بيفكر إزاي لأن أنا بقول له أنت ممكن عشر ريال اتفحهم مرة واحدة كل عشر تيام تدفع عشر ريال لا ده انا عاوز كل ليلة يتكتب وكل يوم يتكتب في صحيفة اعمالي تصدق بصدقة قلت له طب اشمعنا الست دي قال لي انت عارف ان انا بيتي كل يوم بخرج من ناحية ذا بالبقية وقدر ربنا عز وجل اول مرة احط الموضوع ده في بالي لقيت الست دي وجيت مديها الريال دعت لي دعوة قالت لي ربنا عز وجل يطعمك ما تحب شوف الست دعات له ايه ربنا عز وجل يطعمك ما تحب كما ستطعمني او كما اطعمتني بهذا الريال ربنا يطعمك بما تحب زي ما اطعمتني هتعشيني بالريال ده روحت البيت وكان امنيتي ان انا اكل اكله معينه وما كانش عندنا فلوس نعمل الاكله دي لقيت جيراننا جايبين لنا طبق من الأكلة دي فعلمت أن هذه المرأة امرأة مباركة فأصبحت كل يوم أديها الريال ده كل يوم أديها الريال لغاية ما في يوم كنت موعد حد وخرجت من باب السلام ما خرجتش من باب البقية وديت الريال لواحد من الناس الغلابة اللي وقفين نحيط باب السلام ورحت مشواري وقضيت مشواري ورجعت البيت لقيت العيال قاعدين من من غير عشاء بقول لأم الولاد ما همش ليه قالت لي والله انا رحت اجيب عشاء الفلوس ضاعت مني الفلوس اللي هيتعشوا بيها ضاعت من أم العيال ابو الله بيقول لي حطيت ايدي في جيبي علشان اطلع فلوس اللي معايا تروح تجيب عشاء ما لقيتش الفلوس معايا قلت لها لا حول ولا قوة الا بالله أنا كمان الفلوس ضاعت مني وبتنا بغير عشاء باتوا من غير عشاء أبو عبد الله بيقول لي تاني يوم بعد صلاة العشاء وأنا خارج من باب البقيع لقيت الست فجيت من جهة الريال فبصت لي كده وقالت لي يا ابني أنت ما جيتش ليه مبارح ده ما بيت أنا, أنا بيت من غير عشاء عشان ما لقيتش الريال بتاعك آه أبو عبد الله ست ديت الفائرة الغلبان الطيبة كل يوم بتتعشى بالريال ده لما أبو عبد الله ما تعشهاش بالريال هو كمان ما تعشاش وولاده ما تعشوش ده اللي فهمه أبو عبد الله قال لي من وقتها وأنا لازم أديها الريال كل يوم ولو ما جتش أبعثهلها مع فلان البقال اللي جنبها ده كانت حياة أبو عبد الله مع الصدقة. حياة جميلة جدا حياة رائعة في رمضان او قبل رمضان لقيت ابو عبدالله بيلم ريالات جديدة ريالات جديدة وحطتها في صندوق واحد صاحبنا كان شغال في الـ الـ الـ في بنك ومش في بنك شغال في مكان بتاع يعني فيه فلوس بيسموه في السعودية سيف والله فراح بيقول له انا عاوز 100 ريال جناهات جديدة ابو عبدالله ده كان راجل طيب جدا يعني بقول لكم ما كانش حاجة يعملها وتعدي من قدام عناية قلت له تعالى ابو الله ايه الحكاية عاوز 100 ريال جناهات جديدة ليه ده لسه بدري قوي على العيد احنا متعودين كلنا ان احنا بنجيب الفلوس الجديدة ديت للعيد قال لي لا انا مش عاوزها للعيد قلت له مال عاوزها ايه قال لي عاوزها رمضان قلت عاوزها رمضان ليه عاوزها رمضان ده يعني لسه اول رمضان فاضل له 15 يوم ولا 20 يوم هتعمل بيها ايه في رمضان قال لي بص مش احنا تعلمنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. آه، عرفت. أبو عبد الله هيعمل إيه؟ أبو عبد الله بيستعد بالميت ريال دول صدقة في رمضان، وهو بيتصد بيتصدق كل يوم بريال. لا، ده في رمضان هيتصدق كل يوم بثلاثة ريال. علشان يبقى. كسنة النبي صلى الله عليه وسلم اه هو بيتصدق في غير رمضان لكن في رمضان ده هيبقى اكثر تصدقا في رمضان ولقيته ابو عبد الله جايب ازازه عود وبيعطر بيقول لي العود ده هعطر بيه الريالات بتاعتي علشان لما تخرج في ايد الفقير في رمضان تبقى اجود منها في غير رمضان شفت الناس بتفكر ازاي شفتوا الناس بتستقبل رمضان ازاي يا جماعه حد فينا فكر ان هو يجهز الصدقات بتاعته في رمضان من اجود ما يكون ومن احسن ما يكون ويكون اكثر صدقه خلي بالك الصدقه في رمضان غير زكاه المال وغير زكاه الفطر الصدقه في رمضان دي قصه زكاة زكاه الفطر وزكاه المال في رمضان دي قصه تالتة. أبو عبدالله كان بيحاول يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيحاول يكون في رمضان مقلدا لرسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في كرمه كان كالريح المرسلة لكنه في رمضان كان اجود ما يكون أبو عبد الله كل يوم بيتصدق بصدقه دي ريح مرسلة لكن في رمضان عاوز يبقى اكثر صدقه ويبقى زي النبي هو طبعا عمره ما هيكون زي النبي صلى الله عليه وسلم لكنه بيكون ادود بيطلع صدقه اكثر في القيمة احسن واجمل في الشكل احسن واجمل في الهيئة سألت ابو عبد الله قلت له يا ابو عبد الله الثلاثه ريال هتدوه هتديهم لخالتك الفقيره اللي عند باب البقيع قال لي لا هديها ريال ونص او ريال وشوية ليه عشان ابقى اجود والباقي الباقي هدي الناس جداد قلت له انت بتتعب نفسك قوي قال لي تفتكر لما اعمل الصدقه وانا مرتاح وانا قاعد على الكرسي اجرها اكتر ولا لما اعملها وانا ببذل فيها جهد انهي اجر اكتر قلت له آه لما هتعملها وانت بتبذل فيها الجهد هيكون اجرها اكتر انا كنت دايما بتمنى ان انا ارى كرامه لهذا الرجل لان كنت على يقين انه رجل من اولياء الله ابو عبد الله مات واحنا عايشين ورايت جنازته ووريته التراق في البقيع ورايت منه ما أسلاج الصدري وما جاعل عندي وزاد اليقين يقينا أن هذا الرجل من أولياء الله نقدر نستقبل رمضان زي أبو عبد الله ما كان بيستقبل رمضان نقدر نكون في رمضان كرسول الله أجود ما يكون في رمضان حيث كان يجالسه جبريل فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون قبل أن نذهب إلى الفاصل هذه حلقة من رمضانيات هذه حلقة حلقة في كيفية استقبال رمضان نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان نفتش في قلوبنا عن شحناء وبغضاء نتسامح ونتصف نستعد ونختار ونقرر انهي باب من ابواب الجنه هندخل منه في رمضان اوعوا حد فينا اوعوا حد فيكم يكون من شياطين الانس اوعوا حد فيكم يقبل انو يستلم ملف من ملفات الفساد نيابه عن مرض الشياطين اللي هتصفد في رمضان اوعوا حد فينا يدرك رمضان ولا يغفر له يطرى انت هتكون اجود ما يكون في رمضان ولا هيضيع منك رمضان نذهب الى هذا الفاصل ونعود فابقوا معنا يا شباب أو تبقى مفيد قوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب مرة أخرى ومع قصاصاتنا الصحفية أول قصاصة عندنا من جرنان الدستور يوم الحد 27-2008 اللي هو النهاردة القصاصة بتقول محلات مكدونالز تغلق أبوابها أمام توظيف المحجبات في أمريكا محلات مكدونالز المشهورة اللي كل الناس بيرتدوها كل الاطفال بيدخلوا فيها حصلت منها وقعتين في منتهى الغرابة الواقعة الاولى ان فتاتين مسلمتين بيلبسوا الحجاب في ولاية ميشيغان تقدموا بناء على اعلان لوظيفة في مكدونالدز ورفضت اداره محلات مكدونالد توظيف الفتاتين علشان هم محجبات محجبتين وكان قبليها في ولاية اوهايو فرع في مكدونلز في ولاية اهيو رفض تقديم وجبات لسيدة محجبة رفض تقديم وجبات لسيدة محجبة الفتاتين المحجبتين اللي كانوا متقدمين للوظيفة رفعوا قضية على مكدونلز الفتاه اللي رفضت المحل في اوهايو ان هو يقدم لها الوجبة ما رفعيتش قضية الخبر ده بناء على مسؤوليه جورنان الدستور اللي نشره النهاردة يوم الحد في صفحاته انا بقول الكلام ده علشان نشوف اللي هما جايين ياخدوا مننا فلوس المسلمين بيتعاملوا مع المسلمين ازاي بيتعاملوا مع المحجبات ازاي بيفضوا يشغلوا محجبات بيفضوا يقدموا رجبة لفتاة محجبة اه حد هيقول لي ما بيحصلش الكلام ده عندنا ماشي ما بيحصلش الكلام ده عندنا لأنهم ما يجرؤوش إن هم يعملوا كده عندنا عشان هم محتاجين فلوسنا ومحتاجين المحجبات اللي بيدخلوا في المحلات ده أنا ما بتكلمش على ماكدونالدز فقط أنا بتكلم على أي محل أمريكي أي رمز أمريكي أي منتج أمريكي واجب علينا إن احنا نقطعه واجب علينا ان احنا ما نشتريش منه ما بالكم بقى لما يمتهنوا ويعاملوا المسلمين بتمييز عنصري بغيض بتمييز ديني رهيب اظن المفروض يبقى لنا وقفه دي القصاصه الاولى القصاصه الثانيه حقيقه صدمتني صدمه عنيفه جدا وترددت كتير جدا قبل ما اتكلم فيها لكني قررت ان انا اتكلم عنها واقولها لان مفيش حد عندنا ما بيسالش مفيش حد عندنا فوق مستوى او فوق حدود المسائله مفيش حد عندنا ليه عصمه ولا ليه قداسة حتى وان كانت دار الافتاء المصرية القصاصة اللي عندي من المصري اليوم نشرت يوم لـ 21-7-2008 21-7-2008 من المصري اليوم ونشرت أيضا في الدستور ونشرت في عدة صحف عنوان القصاصة عمال الغاز الطبيعي طلبوا فتوى حول مشروعية بيعه لإسرائيل فاجابتهم دار الافتاء لا نملك خبره ووسائل الرد دار الافتاء المصريه مجموعه من الناس او حد من المواطنين بعت لها سؤال هل يجوز ان انا اشتغل في مصانع الغاز الطبيعي اللي بتصدره لاسرائيل ولا لا كان رد دار الافتاء المصريه ان احنا مش هنقدر نجاوب علشان احنا لا نملك وسائل وخبرة الرد على هذا السؤال اظن دي مسألة صعبة جدا ان دار الافتاء المصرية وامانه الفتوى ما بتقدرش ترد وتجاوب على سؤال يجاوب عنه اصغر تلميذ في اي معهد ازهري ليست لدينا الخبرة الفنية ولا الوسيلة العلمية للرد بهذه الجملة أجابت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية المطالبين بفتوى حول مشروعية بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل وحكم عمل المصريين في الشركات التي تقدم ذلك ومشروعية أجورهم التي يتقادونها الفتوى الرسمية التي صدرت قالت إن البيع في ذاته مشروع بنص القرآن الكريم في قوله تعالى وأحل الله البيع ولكن في صورة هذا السؤال ليس بيعا مجردا لكونه متعلقا بأمور أخرى كمرعاة الظروف المحيطة التي تشتمل على مدى الضرورة وكم المصالح أو المفاسد لهذا البيع وأضافت الفتوى أن صورة هذا البيع يرى فيها كثير من الناس أن مفاسدها أعلى من مصالحها لارتباط الأمر بدولة تقوم بالقتل والتشريد والفتك بالأبرياء من ناحية وبمخزون الغاز المهم للوطن من ناحية أخرى بينما يرى آخرون أن مصالحها تفوق مفاسدها بموجب الاتفاقات الدولية ومناسبة السعي إلى التهدئة التي تلائم الظروف القائمة حاليا وأشرت أمانة الفتوى في معرض رضيها إلى أن نظر الافتاء لا تمتلك الوسيلة العلمية ولا الخبر الفنية ولا المشاركة السياسية ولا الاقتصادية التي تمكنها من استجلاء الصورة ده كلام مرفوض اصلا وموضوعا وفصلا وكل شيء اظن امانه الفتوى في دار الافتاء المصرية لو سألناها سؤال من هم اعداء اعداء المسلمين اظن اكيد هتقول ان اسرائيل هم اعداء إسرائيل. اظن اي تلميذ زي ما قلت في اي معهد ازهري يدرك جيدا ان بيع الغاز لاسرائيل حرام حرام شرعا حرام عقلا حرام منطقا حرام بكل المقاييس حرام اظن اي حد واي تلميذ في اي معهد ابتدائي ازهري لو سألتوا مين أعدى أعداء المسلمين هيقول إسرائيل أي تنميز لو سألتوا الغاز الطبيعي ده اللي بيدع لي إسرائيل بيتعمل بيه إيه بتدار بيه مصانع السلاح الإسرائيلية بتدار بيه مفاعلات النووية الإسرائيلية بتدار بيه الحياة العسكرية والسياسية الإسرائيلية بكامل طاقتها المخزون الاستراتيجي اللي عند مصر من الغاز حسب ما بيقول الخبراء هينتهي سنة 2026 2026 هنروح نشتري احنا غاز من اسرائيل امريكا اغنى دول العالم في البترول لكن امريكا مخزنة البترول في اراضيها خزين استراتيجي وبتشتري مننا علشان لما البترول بتاعنا يخلص امريكا تطلع بترولها وخزنها الاستراتيجي اظن اي تلميذ في اي مرحلة ابتدائية وفي اي معهد ازهاري هيفهم كويس اوي ان اي حد بيشتغل في مصنع بيمد العدو بمادة استراتيجية ده هيبقى باب من ابواب الخيانة باب من ابواب الخيانة اللي اشد من الجاسوسيه اشد من التجسس ان انت تروح تبيع لاعداءك مادة استراتيجية وسلعة استراتيجية ما بتستخدمش في صناعة ملابس للعدو لا ده بتستخدم في صناعة سلاح وسلاح فتاك اظن اي تلميذ في اي معهد ابتدائي هيبقى فاهم كويس جدا وهيقارن بين ان احنا نبيع الغاز الطبيعي بتاعنا لاسرائيل واسرائيل بتمنع الوقود والسولار والبنزين عن اخواننا في غزة اظن اي تلميذ واي حد ساذج هيفهم كويس اوي ان الغاز بتاعنا بتاع مصر بتاع مصر ارض الاسلام ارض العروبة بتدار به المصانع وبيعالج به المرضى في المستشفيات مستشفيات اسرائيل بتدار بالغاز المصري هيقارن بين الغاز المصري اللي بيدير مستشفيات اسرائيل وبين قطع اسرائيل للبترول والكهرباء والبنزين عن مستشفيات غزة علشان يموت المرضى على اسردهم في غزة وهم في ظلمة مش لاقيين حتى ينوروا عشان ياخدوا الدواء اظن كان اولى بامانة الفتوى ان هي تقول لا احنا مش هنقدر نجاوب علشان احنا مالناش في السياسه وعلشان ما نزعلش حد امانه الفتوى لابد انها تعلم كويس جدا ان في فرق كبير جدا جدا جدا بين ان هي تهرب بطرق ملتويه من فتوى المسلمين بينتظروها وان هي تكون شجاعه وتتحمل وتقول بشجاعة انا مش هقدر افتي لان دي فتوى انا مش هقدر اقولها علشان ما مغضبش الحكومة بتاعتنا انا متأكد ان السيد رئيس الجمهورية عمره ما هيغضب من فتوى تصدرها لجنة الفتوى وامانة الفتوى السيد رئيس الجمهورية محمد حسني مبارك اللي بيشهد ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله عمره ابدا ما هيغضب من فتوى بتقولها امانة الفتوى لكن امانة الفتوى بتتخبط امانة الفتوى خايفة امانة الفتوى مش قادرة تفتي القصافة التالتة احنا لنا عودة تاني لامانة الفتوى القصافة التالتة من جرنان المصري اليوم يوم السبت سب 26 سبعة 2008 الامم المتحدة تعرب عن قلقها من اساءة معاملة المسلمين في بريطانيا الله اكبر ولله الحمد فتحت خيبر الامم المتحدة اخيرا بتعرب عن قلقها من اساءة معاملة المسلمين في بريطانيا الامم المتحدة لم تعلن عن قلقها من اساءة المسلمين في المسلمين في اي مكان ثاني، لكن في بريطانيا اعلنوا أبدت لجنة حقوق الإنسان بالعمة المتحدة قلقها إزاء سماح السلطات البريطانية بمعاملة المسلمين بشكل سيء، ونقلت صحيفة التلغراف البريطانية عن اللجنة قولها إنها أوصت الحكومة البريطانية باتخاذ تدابير لإنهاء تلك الظاهرة والتأكد من ردع من, يقدم من يقدمون على التمييز على أساس الدين وعقابهم. ليه؟ الأمم المتحدة ما أعرابتش عن قلقها من إثاءة معاملة المسلمين في أمريكا ما أعرابتش عن قلقها من إثاءة معاملة المسلمين في الصين في روسيا في أفغانستان في العراق في أي مكان علامات ما تتفهم جدا القصاصة الرابعة ودي كانت في الأهرام يوم الحد 27 سبعة النهاردة وفي مصر اليوم وفي الدستور وفي الاخبار القصاصة بتقول دار الافتاء نقطتين توريث الحكم في مصر غير جائز شرعا توريث الحكم في مصر غير جائز شرعا جمعة في فتوى شرعية انتخاب الرئيس يكون بالاقتراع السري العام المباشر وولاية العهد غير ملزمة في الاهرام الفقه الإسلامي لا يفرض أو يمنع نظاما للحكم يرتضيه الشعب كان أولى بدار الإفتاء المصرية أن هي يكون عندها الشجاعة زي ما أصدرت هذه الفتوى توريث الحكم في مصر غير جاء الشرعا كان أولى بها أن يكون عندها الشجاعة أن هي تقول أن تصدير الغاز لإسرائيل حرام وأن الذين يعملون في مصانع الغاز الذي يصدر لإسرائيل حرام عليهم أن هم يشتغلوا هذه الشغلانة ويجب عليهم أنه هم يبحثوا على عمل آخر ويتركوا هذا العمل ولا يعملوا في مصانع الغاز وأي حد بيعمل في أي مصنع وفي أي منتج بيصدر لإسرائيل حرام عليه أنه يشتغل في هذا المصنع وماله حرام ورزقه حرام ودي فتوى أجمع عليها وأصدرها جم غفير وكل علماء الأمة ولا أعلم أحد قال إن العمل في مصانع الغاز حلال وأن تصدير الغاز حلال حتى لجنه الفتوى ما قدرتش تقول إن هو حلال قالت أنا مليش دعوة وخايفة وكفى الله المؤمنين شر القتال دي قصصتنا علامات استفهام كتيرة حوالين هذه القصصات نستقبل اتصالاتكم وأهلا وسهلا بكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أهلا وسهلا يقتني هذا حضبتك الشيخ صفة الحجازي أيوة يا أختي أهلا بك وما عايزة أسألك سؤال إذا سمعت في ال... ال... الوسواس القهري لو سمحت حاضر يا أختي إن شاء الله حاضر أولا أنا أهيب بالسادة المشاهدين أن يكون الأسئلة في الموضوع اللي إحنا بنتكلم فيه إحنا كنا بنتكلم في استقبال رمضان وكيف نستقبل رمضان وكيف كان سلف الأمة يستقبلون رمضان واتكلمنا عن القصصات الصحفية كان عندنا أربع قصصات ماكدونالدز ومعاملته للمحجبات في إنجلترا ومعاملته للمحجبات في إنجلترا مصانع الغاز والعمل في مصانع الغاز توريس الحكم الأمم المتحدة و إصدارها بيان بمناشدة الحكومة الفريطانية عدم إساءة معاملة المسلمين أختنا نهاد سألت عن الوسواس القهري وسواس القهري أختي أختي الكريمة بد أولا أن نذهب إلى الطبيب امراض نفسية وهو يصف شانع علاج الى جانب الذهاب الى طبيب الامراض نفسية لابد ان احنا نعلم ثلاث حاجات اولا الوسواس القهري مش حرام لو الوسواس القهري ممكن يجيلك في شكل ان انت بتشتمي ربنا وبتتخيل ربنا في شكل معين وبطريقة معينة مش حرام عليك الكلام ده ما هوش حرام وما هوش كفر ومش هتروح النار بسبب وسواس القهري جالك في الوضوء لا انا بعض اتوضى عشرين مرة لا اتوضى مرة واحدة وحتى لو وضوءك مش صحيح روح صلي بيه وصلاتك صحيحة الوسواف القهري اول حاجة ان احنا نعرف إن هو مش حرام تاني حاجة ان احنا ما نهتمش بيه وما نلتفدش اليه ثالث حاجة ان انا ما عودش اسأل المشايخ واسأل الناس دول تلات حاجات لو عملناهم هيخف عندنا الوسواف القهري بالتدريج ان شاء الله السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ممكن السلام عليكم يا اختي اهلا آه آه أهل بحضرتك شيخ اهلا بحضرتك انا جزاكم الله خير عني وعن المسلمين جميعا وقت التلفزيون حضرتك آه وسمعيني من فضلك حاضر أنا بالنسبة ل... لحضرتك شحناء وكدا. لو في مشكلة بيني وبين مثلا زميل ليا فكل انا ما بكلمها هي بتدور وشها عني يعني من غير اي سبب فده عايز اسال عليه طيب حاجة تانية بالنسبة لذكر الله على اساس ان جاي رمضان وكده يعني الحديث اللي هو عن ذكر الله من ذكرني في نفسه في نفسه ذكرته في نفسي من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ افضل منه مم. انا كسيدة الملأ احنا عارفين معنى الملأ انه هو جماعة مثلا من الناس او يعني ما معنى الملأ في هذا الحديث وكيف انا كسيدة اذكر الله في ملأ عشان يذكرني في ملأ احسن منه حاضر يا سيدي ان شاء الله وجزاكم الله, الله كل خير. اهلا في. بيك يا سيدي اولا بالنسبة لزميلتك او صديقتك اللي انت كل ما بتكلميها بتدور وشهاها انت كل ما هي بتدور وشها انت بتاخد كمية حسنات خيالية في رمضان ده ترحيلها كده وتقولي لها انا جاي بكلمك علشان رمضان هتدير وشها انت خدت الاجري والسواب دي اول حاجة تاني حاجة ما تزعليش منها مهما ديرت وشها ولا مهما اي حاجة فما تبطليش انت عندك بير زي بير البترول كده بتاخد منه حسنات اوعي تقفل البير ده او تردميه دي بالنسبه لزميلتك او صديقتك ذكر الله عز وجل في الملأ يا اختي الكريمه ان انت تبقي قاعده مع صديقاتك مع صحباتك وبدل ما تقعدوا في غيبه ونميمه تقعدوا تذكروا ربنا تقول لهم يا جماعة ما تذكروا ربنا عز وجل ما كل واحدة كده تقعد تسبح شوية تقول لهم مثلا ذكر ربنا عز وجل ممكن يكون بالكلام عن الإسلام بالكلام عن السيرة ان انتوا تقرؤ شوية آيات قرآنية ان انتوا تقرؤ أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ده معنى ذكر الله عز وجل في الملأ او ان انت تكوني مثلا طالبة علم او داعية وبتعلم الناس او ان انت بتدي برنامج بتدي في تلفزيون ولا في اذاعة ولا في اي حد او ان انت تقولي كلمة في شوية ناس موجودين هو ده معنى الملأ اخت الكريم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلوى البهي مع حضرتك في الشيخ دكتور صفر أهلا بيك يا أخي أهلا بحضرة التحياتي وكل السنة وانت طيب ونسبة قدوم طيب. شهر رمضان إن شاء الله اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان في الحقيقة في الأول في البداية يعني على ذكر القصفة الصحفية لحضرتك ذكرتها بالنسبة لملع المحجبة من الغذاء والكل يرى مش أنا بس إن, إن ما حدث معها ما هو إلا ملخص بسيط لهدف نهائي لكل الهجمات الشرسة على الإسلام وهي أن التنزل عن الدين الإسلامي مقابل الغذاء بدليل ما يحدث في دارفور وما يحدث في السودان التي رأت الجامعة الدول العربية ولم يتحرك شيء أنها سلت الغذاء العربي رأتها أمريكا والغرب أنها سلت الغذاء العالمي بدليل ما يحدث من تشريد وتجويع وما يحدث من فرقه داخل ومذكرات التوقيف التي خرجت للبشير وما يحدث من فوضى في السودان ولم يتحرك احد زد على ذلك تصدير الغاز الذي ذكرته ولم يتحرك بلد الإفتاء تجاه ذلك أشياء كثيرة جدا لن تحل لن تحل وقد قتل هذا الموضوع بحسن الا بالاتحاد اتحاد العرب والمسلمين هذا سريعا اما بالنسبة لموضوع رمضان ففي الحقيقة ان كيفية استخبار رمضان بتتوقف على كيفية وما هي وداع الايام المنصرمة قبل رمضان فهذا بيتوقف يا دكتور صفوت على جاك والعكس صحيح اي كيف كان حالنا مع الله قبل رمضان هل كانت هناك سمت صلة بين الانسان وبين الله ام ان الصلة مقطوعة وان على قلوب اقفالها وانا ارى ان حتى القلوب التي عليها اقفال يا دكتور صفوت بتتوقف على نوع وقوة هذه الأقفال وبحسبها تكون إمكانية العودة إلى الله ومدى السرعة في العودة إليه في رمضان وفي غير رمضان فهناك قلوب طبع عليها وران عليها متان أصحابها يكسبون وأقفالها شديدة جدا شديدة المحال وهناك صنف من الناس على قلبه قفل يستطيع فكه والخروج من سجن المعصية إلى صداء العلم بالله والتمتع بالقرب منه بين هذا وذات يكون حالنا في رمضان الذي هو المفترض أنه بغتقة الاجتهاد في العبادات لما له من فضل ورحمة مهدا بتمثل وحدها في القرآن الكريم فإذا تسامت القلوب والأرواح فحدث ولا حرب مثل صديقك الذي حكيت عنه وعن كل الفضائل والحسنات التي يمكن أن يقترفها تجاه نفسه وتجاه الآخرين كل من تسامت روحه يكون في رمضان بشيء تلقائي ويسير وبديهي بما رمضان رمضان له مرة للحسنات يسارع فيه وليس إليها وفرق كبير بين من يسارع في الخيرات ومن يسارع إليها كما تعلم فتعبير يسارع فيه يدل على تنوع الخير بالفعل والحسنات التي يقوم بها الشخص أما يسارع إليها فهو مازال يبحث عن مكان الخير وإن كان أيضا على خير نسأل الله أن يدعمنا ممن يسارعون في الخيرات في رمضان وغير رمضان وذلك لا يؤته إلا كل ذو فضل عظيم. السلام عليكم ورحمة الله جزاك الله خيرا شكرا الله لك يا أختي الكريمة وبركات الله فيك نسأل الله عز وجل أن يبلغنا جميعا رمضان السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاكي حاجة صفوط أهلا وسعني يا أختم بارك الله فيك حقيقة أنا عايز أعد مع حضرتك نص ساعة بس لأنني عندي مشكلة كبيرة جدا ومش هينفع أقولها في التلفزيون خذي التليفون من الكنترول حضرتك وبتكلميني إيه. السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله أهلا وسهلا نفتنا جوا أكلم شيخ صفوات؟ تخبرني حضرتك على الهواء حضرتك يا شيخ صفوات حضرتك تتكلم عن سقبار رمضان وعن الظلم وكده فحضرتك يعني إذا كان يتكلم عن إسرائيل وعن المسلمين فما بلك بالظلم زوج لزوجته يعني حضرتك هو حصل انفصال وللعدة قربت على الانتهاء رافض يثبت هذا الطلاق إلا بعد التنازل عن المؤخر بحجة أن أنا, أنا أساساً مرتبط على العمل في السعودية فاضطريت اسافر عشان سن ارتباطي بالعمل في أثناء العدة فبقول طالما استفرت في أثناء العدة يعني هو كان طالب مني أن أنا أقضي العدة في البيت علشان يضيع عليا شغل وكده فطررتني أنا سافر أثناء العدة فألت لو أنت سافرت أثناء العدة فأنت ناشد ما لكيشفق عندي أنا ستفتيت سواء في في مصر يا في نجوى بعد إذن حضرتك يعني هذا الموضوع يعني لا يطرح على الهواء وهذه الأمور يعني الشخصية البحثة يعني ليس لك وحدك يعني لكل الأخوات ولكل المشاهدين يعني هذه الأمور يجب أن تحل يعني لن تحل على الهواء إطلاقا و... وأنا لن أستطيع أن أفتيكي في مسألة شخصية بحتة كهذه على الهواء مباشرة لكن الطريقة المسلى لحل مثل هذه المشاكل ولكل الأخوات ولكل الإخوة من المشاهدين يمكن حضرتك أو حضرتك تاخد تليفون أي شيخ حضرتك بتحبه وتصق فيه وتتكلم معاه على التليفون مباشرة في مشايخ بيردوا على التليفون في مشايخ ما بيردوش خلاص ما تتصلش بيهم لكن في مشايخ بيردوا اتصل بيهم جيبوا ناس ويعودوا حكم من عندك حد يحكم بينك الجائل للقضاء خدي الأسليب الكاملة اللي تضمن لك حقك واللي تردلك حقك لكن حقيقة أنا أتحرك بشدة أن يكون منقشة هذه المواضيع على الهواء مباشرة وأنا شخصيا هذه الأمور لا أفتي فيها إطلاقا إلا إذا استمعت وسألت باستفادة شديدة وهذه لم تتحقق على الهواء فأرجو الأخت نجوى خدي التليفون من الكنترول وكلميني وإن شاء الله رب العالمين يعني ربنا يجرى الخير السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلامة الله وبركاته لا نحبك في الله يا شيخ. أحبك الذي أحبتني فيه يا أختي الكريم. هل يجوز سؤال هل يجوز أن نعلم أولادنا في المدارس الأجنبية أو الأمريكية وأن نأكل من أكلهم في ضوء ما يتعرض له المسلمون؟ حاضر يا أختي. وفي سؤال كاني لو سمحت؟ نعم. هل صلاة التراويح من النوافل وهل هي فرض؟ حاضر يا أختي إن شاء الله. شكرا. أهلا بك. أولا صلاة التراويح أستاذنا حضرتك هنؤجل الإجابة لحلقة خاصة هتبقى حلقة كاملة عن صلاة التراويح وكل ما يخص صلاة التراويح فان شاء الله رب العالمين نسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمارنا حتى يعني ونتحدث عن هذا الموضوع صلاة التراويح بكل تفاصيلها قضية المدارس الأجنبية والمدارس الأمريكية أنا شخصيا حقيقة أرفض بشدة تعليم أبنائنا وتسليم أبنائنا للمدارس الأجنبية والأمريكية خاصة اللي بيقوم على التدريس فيها غير مسلمين لا يمكن لن نأمن على أطفالنا واللي بيعلمهم أجانب يكنون لنا العداء والبغضاء أنا شخصيا أولادي ليسوا في مدارس أجنبية ولا أشجع أبدا أي مسلم يود ولاده في مدرسة أجنبية أو يشتري منتج بتاع أي دولة عدو لنا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. عليكم. عليكم عليكم السلام عليكم سيدي يا دكتور أهلا وسهلا يا أخي أبو أتن الله يباركي أبو أبو أعطي حضرتك إيه لو سمعت حضرت بالنسبة الشهر رمضان سمعتني حضرتك أيوة تفضل إيه بالنسبة الشهر رمضان أيها تحضل يعني هنا في الأردن منطلع قضاء يعني الواجب الواحد يطلعه في مصر ولا يطلعه هنا عادي حاضر يا أخي الكريم أهلا بك يا أخي الكريم أولا يا جماعة أنا لا أعترف بالحدود الفاصلة بين المسلمين وبعضهم البعض وأقول بقول جمهور العلماء الذي يقول أن الصدقات تخرج للمسلمين في أي مكان من الأرض وأن الزكوات تخرج للمسلمين في أي مكان من الأرض مش هتفرق إطلاقا أنت بتخرج صدقتك فين المهم أنت بتخرج صدقتك لمين فأنت بتخرجها في الأردن خرجها للأردن يا فقراء الأردن زي فقراء مصر زي فقراء السعودية زي فقراء اليمن زي فقراء زنجبار زي فقراء الصين ما داموا مسلمين السلام عليكم الو السلام عليكم ممكن اكلم الشيخ لو سمحت اتفضلي يا اختي حضرتك على الهوا السلام عليكم. عليكم عليكم السلام ورحمه علي وبركاته ازاي حضرتك يا شيخ اهلا بحضرتك يا لو سمحت انا عندي بنتي عندها 8 سنين نعم انا بخليها تصوم بس يعني اصحابي بيقولوا لي يعني حرام عليكي فهل م. ده حرام ولا ايه حاضر يا اختي شكرا قوي نعم أولا يعني هذه الأخت الكريمة وقف معها وقفتين صحابي يقولولي صحابي يقولولي دي نسمع من اليمين ونخرج من الشمال محدش أبدا يعني يتصل بعالم أو شيء يقولوا صحابي يقولولي هو صحابي يقولولي لو قالوا لك ان أنت عندك مرض معين هتسمع كلام صحابك فما نسمعش كلام حد في الدين إلا من أهل الاختصاص دي أول حاجة تاني حاجة صحابي بيقولولي حرام اللي صحاب بقى كلمتي للأصحاب اللي بيقولوا حرام منين جبتم كلمة حرام دي حرام دي حكم فقهي علشان نقوله بنضرب له أكباد القبل احنا وإحنا قاعدين بنشر فنجان قهوة بنشر كوباية شاي اه ده حرام حرام ان انت تخلي وبنتك تصوم مين قال الكلام ده؟ اللي يقول ويفتي بهذه الكلمة فقد يعني ارتكب إثما عظيما في أي شيء ليس على يقين أنه حرام بالدليل وأنه من أهل الاختصاص القضية الأخرى تعويد الأطفال على الصيام مش حرام إطلاقا يا أختي أن أنت تعويض طفلتك وتعويض طفلك اللي عنده 8 سنين واللي عنده 7 سنين واللي عنده 9 سنين واللي عنده 4 سنين على أنهم إن يصوموا, يصوموا, يصوموا يصوموا نص يوم يصوموا الغيط الظهر، يصوموا الغيط العصر يصوموا يوم كامل في الشهر كله يصوموا تلات ايام وفقا لسنهم ووفقا لطاقتهم وبنيانهم وتعبهم لكن لازم نعودهم على الصيام كان اباءنا بيخلونا نقوم نتصحر معاهم والصبح نصحى من النوم وقت منجوع كانوا يقولوننا كده الصيام بتاعكم يخلص وقت تجوعوا. بعضنا كان يجوع الدهر نفتر بعضنا يجوع العصر نفطر بعضنا كنا لا بنصر ان احنا زي ما فطرنا استحرنا معاهم نفطر معاهم نصوم يوم نصوم يومين نصوم تلاتة بهواش حرام اطلاقا ان احنا نعلم ولادنا الصيام بل بالعكس ده من السنة ومن شعائر الاسلام ان احنا نعود ولادنا من صغرهم على الصيام نعود ولادنا من صغرهم على احترام الشهر وتقديس الشهر ويعني تعظيم هذا الشهر ونبقى فيه السحور ويعني نتصحر كده ويبقوا حاسين ان في وجبه مختلفه عن بقيه اليوم وعن بقيه النهار علشان يبقوا متربيين وهم متعودين على هذا الامر ما تسمعيش كلام صحابك وصوموا بنتك لكن ما تخلوش خليهاش تصوم الشهر كامل غصب عنها وهي بتعيط لا تصوم ايام وتفطر ايام تصوم لساعات معينة وتغطر في نص النهار انت وشطرتك أحبتي في الله ذرى الوقت وانتهت الحلقة نلتقي في الأسبوع القادم وحتى نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم